بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل ما تحرم ما احل الله لك كتب تغمم اللات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وَأَعْرَضَ عن بعض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 والملائكة بعد ذلك ظهير أسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات أسلمات مومات قتاتتَ إبات ابذات الص إخاتِ فَبات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَارٌ شِدَادٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ 117. غلاظ شداد لا يأصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 118. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى, عسى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ 119. ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله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 يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه ومأواهم جهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين